ذهبنا على السوق قال ابو احمد ومن رجع ثانيات ومن راى والله يلي. الجهه هنا فاضيه هنا يا اخوان اللي عند الباص جهه يمين هنا الجهه العاديه على الشمال وعلى اليمين كلها فاضيه اقصد على الجدوره يا اخوان الصوت اعزائي اشكي ان هناك صوت عند النساء الصوت عند اللي قال اكثر الخدمه معاشره لا ازعاج ولا استمعون بكل ادب واحترام وحياء طالب العلم يبغى له يكون في مجلس العلم تعلوه المهابه والحياء هذه من هيبه مجالس العلم نبدأ ولا تسكتوا بس توت انا ان شاء الله طيب حسب ما وعدناكم بالاجابه على الاسئله راه الاخوه المنظمون ان يكون الاجابه على الاسئله واضحه اخي صاحب الفضيله الشيخ عبد الرحمن مرعي على درسه وانا استمعت لجمله منه وكنت في جوار الدرس ف الله له هذا الطرح المتميز وهذه اللغه الواقيه في التعليم والحكمه في الطرح سبح الله نبدا الان بالاسئله والاسئله اسئلهكم انماع بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يقول السائل يا شيخ ما هو البر البر بمعنى عام كما قال الأول بني إن البر شيء يهين الوجه لطيف ولسان لين حش التعاون وحسن المعاشه هذا جديد لا الجديد خلي عندنا بعدين الان الذي تم اختيار هذه نخليها بعدين جعلها فيها هذا البر ولكن لعل السائل يسأل فيما يتعلق بحق الوالدين البر حتى الوالدين هذا واضح في كتاب الله من يحضره لذلك ها وقال ارحمهما كما رباني صغيره وماذا قال سبحانه واكفر له ما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما رباني اذا خفض له خفض الجناح وخفض الجناح كيفك تستطيع ان تصفها كمعامله العبد لسيده فمعاملتك مع والديك لانهم اصل سبب وجودك ما نستطيع نكلم والدينه وعينك في عينك ما تستطيع تكلم امك وعينك في عينها ويدك تشاول عليها هذا من البر ها أفضل. واريدين لا شك كنتم انتم تشعروا باجلاله وتقديره واحترامه هذا ابوك وامي كان بذل وكان صنع ما شاء الله يعطيه الروم ما يتهجوا عنه ايضا طاعتهم البحث عن الله بسهم صلة روابطهم لا تبكي احبابهم بسوء وهكذا تبعد عما يرضيهم وتبتعد عما يرضيهم وهذا كله في ايش في طاعة في طاعة الله فلا طاعة في طاعة لمخلوق بما يصير الحال بعض الناس اذا جلس مع اصحابه استانس واذا جلس مع والديه سوايك بل بعض ونص لربما قدمت الزوجه على الأم واوصي بناتي استقي الله زوجك لا تفرحي باقباله عليك وان عن أمة فتتجدين ذلك في ذريتك وصار يا متع الله هذا صحيح بان يقبل عليك زوجك ويترك امه والله تدري اين هذا في الدريه وهذا كما قيل شائع زائع دين يؤدى لا مديل رايتك قديس ولي له امك لا بديل لها وام الزوجه لك فيها بدلاء قولي له هذا كون ساجدا ودي له الزوجة تجد زوجات ولا الأم لا تاتي لها فاتق الله في امك اتق الله في حق امك ابوك واحقاق الحق الاب و الاب أب. ربما يقول بعضهم يقول هذه قسوه يعاملوني بقسوه لا يطرحون علي بكذا الادب الرحمه كم تهوا عليك وفي الحقيقه شكر شكرا ولكن والله سؤال واشكر اخي على تقديمه هذا السؤال لبعض الاسئله ورقها كذا فلان وفلان قال فلان قال لفلان، فلان, قال لفلان، فلان قال لفلان، لا ينفعها بشيء هذا مثل هذه الاسئله نعم اسأل عن, اسال عن فلان لا يمنع تتفيدينك ولا يسأل عن شخص لا علاقه له لا ببلده ولا في اثره ومجهول عندك نقره وعند الناس نقره والفتن في لا تجتنفس هذا السؤال كلنا بحاجه ذكر وامتها صغير وكبير لا تقول عمري 70 ماذا استفيد من هذا السؤال لا بالذات ذكر والدين ربما احيا ربما ماتوا هل لهم حق نعم يصير من الدعاء والصدقه وان تصل اهل وند ابيك وامك هذا من الصله في ايش والبت بوالديك وهاكذا لا تحزنه لا, لا تبكيه واذا صنعت شيئا من هذا ابدله بدل بكاءه الى ضحك بدل حزنه الى فرحه متى عهدك بي صديقك قال له متى كلمت اهلك قال قبل قليل متى كلمت اتصل بوالديك قال الشهر الماضي قال اه تتصل بوالديك وتسلم عليهم تعطيهم اخبارك تضحكهم تاكلهم بطرفها تخلي لهم سرور الان ادى من البر بوالديك اسالهم الدعاء واكدا الوادي ده من رضا الله وشكرهم كذلك وانشكر لي وديوار ها سيهم مقروص كوت في تغيير كرو عشان السؤال ولا <موضوع> يا الله يا <يحديد. موضوع> اكتب سؤالك ما اكتب؟ اكتب. تعرف تكتب؟ تعب اكتب تعالى شفت العربي؟ تعالى تكتب ولا حد واحد يكتب لك؟ نعم قرص دقيقه تقول دخلنا تخاف من البيت خاف من الليل قدامه الموضوع تصحى بالذكر فالذكر راحه الا بالذكر لله تطمن قلوبك اسمح لي يا ابني شديد عليك ولكن حتى تضرب المجلس على لحظه ولا حاول هذا الموضوع بعد الذنبه طاب الله عليكم سبحان الله اسمح الله يسامح طاب من الذكر الله عز وجل اذاب بذكر الله وهذا يبدو لي يا اخوان من الاهثار المترتبه من التربيه بعض الناس يزرع الخوف في ابنائه انا فيك هناك اخلي القطه لا تودي كثير اخلي الشغله تطلع بالليل صح ولا لا فاحيانا هذه السلبيه السلبية تبقى في الذهن وتصبح مع التراكمات مرض بعض كبير الان لو يخرج له قطه صحيح ليه لا نخوفه هو التغيير منه هذا او افعل كذا دايمه تسمع يجيك الحرام تبيع يجيك الحرام بالظور صح ولا لا الناس خوف جبنه كلت خاف الجبان نعم ما حكم مسلم يتزوج راجل حرام يهيدي وكافر عنه يعني جلس ابنها في مقاعد الاسلام كملوا بناقل المسلمين هل انتهى دين الاسلام بيوت مليئه البيوت مليئه واما الذين تزوجوا فالمشاكل كثيره والايجابيات اكثر من السلبيات وحالات قليله جدا فيها شيء من التفاهم ولكن لو استنطحني هذا لقلت كل ياخذ من بيئته افضل له. كل ياخذ من بيئته افضل له. وقريبه من ثقافته وقريبة من نشاته لان هناك بون شاسع في الثقافات يؤثر على الحياة الزوجية بل على الذرعيه والنشء ليست الحياة الزوجية أن يكون هناك تجانس جنسي لا الحياه الزوجيه اكبر من أن تكون عملية عملية ممارسه لد لا حياه اكبر ولذلك من بيئه افضل واقترت حياتنا فصلى خلف امام حركه الحياه دي محكم الشرع قد يحصل احيانا في محطه في مطاب بكذا اما امام مسجد واقف فينبغي ان يتقدم بنا من ذكيه بين يدينا ليدعو لنا ربنا فنختام خيالنا نعم وهذا الحاج الذي نقول يا وجب اعلم ان نبي اتاها اليس لكم في رسول الله اسوه حسنه هناك طالب البذ من المشائخ طلب هدايه الكاتب الحلاق يحلق له فاتى رجل من الباب. على الباء وكان قالت هذا الوزير على كل تحلاق والحلاق يحلق له فتاه رجل مع الباق فقال له يا رجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فوقعت هذه الكلمه في قلب ذلك الذي كان يغلط شيئا والان حطوبه العلم المشايخ اثرت فيه لا يعرف ذلك الذي قال ابو سلكه لا يعرفه مره بالذات وقال يا رجل الي لك رسول الله يقتن حسن ف لاشك بك يا رجل في رسول الله قصه في هيئتك في ملبسك في كل شيء ما هو الذي قال احف اللحى وبعضنا حرص على حلق ما امر الله بائفاءه ويحفي ما امر الله بحلقته نعم مساقره طلاب الجماعه قراءه طلاب الجماعه هذا ليس فعل اهل السنة والجماعه الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا منتشر في بعض البلدان اللي يفعلونها في الاعياد والجمعه وبعض الصلوات وهكذا وجالس هذه بعض البلدان يعني يستمعون لها كده يقرؤون بقراءه جماعيه وقراءه موحدة. هل قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كده لا نفيهم ابدا نعم تعلموا نعم واحد واحد ما كان يوصل يجمع الصحابه ويخرب كلهم ما هي التلفيه بهذا الشكل ما اعرف شيء اسمه السلفيه دي هذه او سلفيه دستوريه او سلفيه علميه على شيء اسمه السلفيه هذه اضافه لما تاتي اعرف ان هذه لها اسم من اسماء البدع ولكنها جعلت هذا المسمى على شماعه حتى ياخذوا الاسم الثالث مع الا اذا كان يقصد القوالب الفاعله سامح بالله بنت ممكن يقصد هؤلاء هذا اي تشديديه نعم رحم الله رد حامد الزوري فعلي السلام قلنا اليوم تختزلوا انها من عقائد الانتداب التي تطورت لدينا بعد دخول اعداد كبيره من اهل الكتاب الى الاسلام الذين قاموا بنشر الاعتقاد هذه العقائد موجوده وعند اهل الكتاب يؤمنون بها اهل الكتاب يؤمنون باشياء كثيرة فهذا الدين الاسلامي ليس كل ما فيه اتى بهذه النبي صلى الله عليه وسلم في ومتوعظ بل اتى باشياء اقبو بها وهي امور العقيده كل الانبياء ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكلهم اتوا بهذه العقيده فهذه الاشياء موجوده فاتى لنا ايضا اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فليس كل ما هو موجود انه باطل لان هذا فهمها قاصر فانت لا تعتبر الامور الغيبيه في مجرد عقلك او مجرد بعض الشبه انت تستنتج قال الله خالص الله وكل هذه العقائد عيسى او في عيسى او المهدي او المسيح اتكنا احد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحها فانت تعتقد ما تعن وصيصا صلى الله عليه وسلم طيب يا اخواننا طرحنا نحن اهل في السنه ومن السلف نقدح من عن الجماعات اخرى واهل البدع اتبعنا المنهج الجزائري انني ا hazard ان مثل عملنا المنطرويه على التاوث الى الحق اليهود هذا السؤال سؤال حدا امره اما انه يجهل ما يقول او انه صاحب شو ها يريدني ابص هذه شبهه ولكن مسكين هذا ليس أهل السنة يبينون الحق ويدلون الخلق ويحذرون من المخالفين ومنهجهم كتاب الله والرسول صلى الله عليه وسلم فكتاب الله قد امر ودعا وحذر امر بالحق ودل الى وحذر من الباطل وقال لا احذر الذين يخالفون عن أمره ان هدم ان تصيب وقتكم واوصى وسلم ولايه الذين سمى الله عليهم يتبعونا ما تشابهه من الاجراءات باسم اصغاء التاويل وابو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم حضروا الصحابه هذا منهجي وهي الشيء التحديد من هذه الأشياء مع التفصيل ودعوتنا قائم على هذا ندرس ان صح ان العقيده في العباده والاحلاق والسلوك والمعامله نبين المصطلح ونرد له المفصل ما يمنعها ولان هذا منهج جدلي الجدلي هو الذي يثبت الحق وياتي بدله هذا الذي ترك وانا اقول له عد واحتم بحد الله جميعا ولا تفرط طريقتك هذه طريقه جديده هي تركت الامر الأول لعله اخي السائل الذي طرح السؤال فهم الجواب وعرف ان السؤال هذا هو السؤال الجدلي. طبعاً هذا هو السؤال الجدلي نعم. منى النبي صلى الله عليه وسلم طويل الاتساع والمنهج نور ان ارا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ينحر الامر هذه بدون امور على توصيه كانه مريض لا اعلم فكم استمع الدور في القول ان لا في القول شنو لا عند بيتوي هذه ال بها قولين منهم من قال بتركها على اعتبار ان الكحول نجس لانها حمراء وهذه العطور ليست هي الخمرة التي تشرب كما قال بعضهم وانما هي مواد كيميائيه يسمونها بالايثيلين او غيره ومنهم من يقل ليس بنجسه على اعتبار أن الخمره ليست بنجسه فما نحتج بالخمره بنجاسته الخمر نحتج فيها امون وهناك أدلة كثيره ادلت على عدم نجاسه الحمر اراقه الحمر لما نزل تحريمها في طرقات المدينه فالنجاسه لا تجي على الطرقات لكن هذه تتم ذلك وايضا في قوله تعالى انما الميسر وايش انما الانصعب والميسر وايش رجس من عمل الشيطان فاجتنبه فكون هري من حاس وقتها لا من حيث اعيانها بل الذي يمسك الصنم ما استدل يقت بيده وجهه والله هو انه مسك نجاسه ان هي نجاسه معنوية على اعتبار من قالوا بهذا القول والذي يظهره والله اعلم انها لا شيء حين وهناك من على العلم يرى ما ذكركها فلان يعود الينا قال بقول بعض اهل نعم السائل يقول امي السائل امي لا تفتي بالسلفيه وتدعو علي بالشر ما لا فعل اللهم اهدي امها اللهم اشف اللهم يسر الله واجعل ابنها برها عليك ان تسبق والدها وتعلمها هذا الإسلام يا امها هذا اللي تشجعني هذا الاسلام تعلمها تتعلم تقول الواضحه المسؤول تاخذ حجرين وضع با على بعض قال هل ترون ما بين هذين الحجرين قال لا نرى ما بين هذين الحجرين من النور الا قليل قال والله لتكشفن البدع حتى لا يرى من الحق الا قدر ما بين عينك وجفك سيرى انتشرت السنه قالوا اتت البدع واذا اتت البدع قالوا اتت السنه يترنون فمثل هذه الام عاشت مجتمع وبيئس اذا كانت هذا الأمر فلما اتىت تنقلب فمن حلطها على النهاه تفعل هذا لانه عن هذا الذي تظن انه باطل فاذا اعبر الحق بالتي هي احسن بالتي هي امور كان اثرا مباركا بوالديه وعليه ان يحسن اليها مهما فعلت وهذا يرجع للجواب على السؤال الأول وهو البر وان دعس الى ضلاله كما قال تعالى وان جاء عادا ان تشرك بما ليس لك به علم ال... فلا تطع وما هو ايه صاحبهم على الدنيا يقول سيقول ان تنقض من الهجره الى صنعاء بما تعلم ان فيها كثير من التائهين وايش كده والله صورت احسن حال من دار الكفر الارضي نعم <تصفيق> بعد الفراغ من هذا ان الناس الاجواء هل لي ان اعتمر على احاجي والديه في لا اعرف هذا من فعل السلف الا ما فعلته عائشه ومن كان حاله كحال عائشه جادله لمو ما جادله عائشه لا طلب مبلغ البورو اللي يجوز يجاوه بالدرهم شو طلب فت... مبلغ البورو اللي جايين ايوه احمد قال انه يجوز لا اعترضت مبلغ هذا ولا نسلمه اختار اسم مبلغ له غير ذي اداء في هذا السؤال يقول في بلدان اخر يبقى ديجليس بلدان اخر هذه تسمى عند اهل العلم استفجه وذكرها الروقام وهو ان يؤدي له ما لا هذا السؤال الاخر اللي ذكرناه وذكرنا على كل هذه النقود تكون مقام اصطلا واصلها المقوم ذهب وتضبف فهذا الجنس يؤديه من جنسه او ما يعادله من صافي نعم نزخته بدون نظام قانوني او ضمن التعليم الشرعيه لهذه التجريات هناك تغير مقرر وهتم بيرو على بعض المهارات لاجل الحصول على فوائد معينه لاشك ان الترجمه امر ليس سهل وهنا أنصح المترجمين انصح المترجمين اللي اتق الله في الترجمه لا تجتهد ما اكثر قم كما فهمت واذا لم تفهمها قل لمن حولك ما فهمت ما يريد ولنت اري في فلا يكلف الله واحدا الا وسعها كذلك في الكتابات بعضنا عنده لهغه لكن اللغة لها مراجعات يعني انتم الان خالطتم هذا البلد وعرفتوا لغته لكن هناك بعض المصطلحات في هذا البلد لا تعرفونها أحيانًا مصطلحات طبية أحيانًا مصطلحات هندسية أحيانًا مصطلحات مصنعية أحيانًا مصطلحات دينية فأنت تزيد ان تترجم بمفهوم أن هذا قريب من المصطلح الديني فإذا بك توصل له معنى آخر فاللغات له أصلية وأنت لغات بديلة لتضيفها هل تستطيع ان توصلها والترجمه لحاجه إلى أن يكون عندك علم بالشريعه إذا كنت تريد ان تترجم في الشريعه واما الترجمه الاخرى في مثلا امور السياسه او مترجم او عكس تريد اشترط الجمله وهذا على بابها مباشره الترجمه في الامور الدنيه وكلام الفقهاء وكلام العلماء وكلام الله وكلام الرصوص اجل لها معاني في العربيه قال تعال انتم ها ها انتم اللي قال تعال انتم لباسر لغم وهو النقص لكم كيف بدي ابدا انت تقولي صح يحاول تشد ليس بذهن كده المنع صح هي مانع ابعدنا من استخدامنا لللباسكه اللي باسه لا معنى اخر الله نور السماوات والارض ما هذا النوره كمشكاه في... لها معنى لكن احنا نحن نعرف لكن دي ترجمه خاطئه للاستعراض لنبر واضح نحن معنى اخر في المصطلحات الدينيه صح ان كل شخص تقدر يقدمها لو بده يكون عنده معرفه بها باحكام انظروا انكم تقولوا تقولون مسيح علماء باحثين هذا الحق القديم لانكم انتم عالم المجاهيل عالم المجاهيل واذاك ننصح بالكتب مفضى طالب العلم ان يرجع للكتب احدهم كان يبحث مسألة ويبحث مساله وبحث وفي الاخير استقاط عنده الله هذا المعاتبه والبحث كان في موضع من المواقع اضابطه اضحى ويرى الهوذ ادلت واقوام وهو يجني فان لذلك المراجع لا تلمح حاط البيوت وانا اطلعت على اشياء كثيره في هذا فيها, فيها ايش بصر وعندما ترجع للكتاب المذكور هنا لا لكن هذا الكلام او تجد ان هناك اضافه من اجانب او ان هناك لقطه لم تكتب بالك ما توجهوهم السلفيه في بلاد العرب حيث استقاموا واستقادوا على دين الله وما توجهوهم لهم في دعوه الاسلام في ثلاثين والله توجيه ونصيحتي لهم الليله نجهز عفش نرجع البلد الجايه عادهم بي نعم نجتمع مع الاخوه من خواليش حمايه امنه من هم يقولون هذا على نفسهم هم في كل بلد يقولون نريد ان نحكم بالإسلام طيب واش حاصل عندكم ما هو الشيء اللي عندكم ولذلك فرق بين عند يريد ان يحكم بالإسلام وان يريد ان يحكم بالاسلام اذا عند اسلام غير الاسلام المحكومي صراحه عند اسلام عربي ومع ذلك وجدنا لهم تجاره وقعت تجاره بينهم في بعض الاسواق ولكن يؤثم مكشا وينزع الموت سميشه السلام عليكم ماذا تنصحون طالب العلم المتبه هل يقدم طلب العلم ام الزواج نجمع بينهما طالب العلم يطلب العلم ويتزوج ما ماذا وماذا وماذا لا يروح عليك يقول طلب علم ولا تزوج ها لو سمحت ابيك كم نقطة فينا كيف منتعمره على دخول وقت صلاة الفجر واليوم ذكرى نوبار كنا ننبق قبل الاقامه بقليل تاخرت لو فات كنت أخذته. لا فجر لي تاخرت تاكيتان جديد نعم لازم فين صلاة الجمعه اللي يسموها اللي هي هذه اللي بيصلوا بها ولكن لا يستطيع عن طريق التحويل البنكي ولا عن طريق التنقل بنايله الى بماء إلى الى بلده فهل يستطيع ان يضع فلوسا لشخص في نفس الوقت يقاربه في الجزائر ويقابل بالدماء والله في هذه الحاله هذه الاشاره اللي اخذناها قبل خلينا نستعرضها تعقيبا سموها مساله استنتج وبعضهم ياخذ فيها عوض اي عوض التحويل ولا بأس بالله نعم تبدا بحجز القطان بخصوص الثلاثه ابدا بالقرعه ابدا بالقرعه صحح قراءتك صحح قراءتك انت ساعه وابدا بدعم ولا يمنع ان تجمع هذا وهذا ما يمنع المهم انه يتوضح طريقه تسميك على فهم الرقم الموافق المسحل التربيعي يجعل ما يجد ما يجد تماما يمينا على يمينا وشي شمال على انا شي ماذا هذا هذا لا هذا لا هذا من هيك هذا المسحل على بعضنا في المسحل التربيعي يعمل ايه يلا لا يقول علي اذا طال لو كانت دينه بالراضي كان انا مش من اشهل او لا من اعرى لكن هذه مثلا المسائل الرهاب مسائل الرهاب والمسائل اللي الرخص في هذيك نعم انا سياده الاستاذ ايه السؤال التاني صح فكرت تساعدني سؤال ما عليكم لا طيب كم كذوباله لو حصلت تو قصير يا هذا الذي يقول انا ما ما اطير فوق يا يا رجل اصبعين تردي ربك اصبعين ما اشهر لشعبين وين في النصر بكر الصديق انتخب اداره فتعهد نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسته من هذا رسول الله لكع ومع ذلك التقى وايش رفع يعني بعد تريد ان تعرف نفسك ان تلبس خياله ولا لا البس بسيط البس بسيط ومشيت الضيق في نفسك انك راضي انك ماشي قصيص فعلم ان نفسك التطويف من هذا جاء وصلت ان تعرف نفسك اسالها بالتطبيق العملي لا تنتظرها وتجاوب كذا لا طبق نعم لا توجهواكم يا ابنائي في الوداع الاهلهي بشانني او ولايات الدعوه انما يفسرون المباشر والغير المعني تعالى ما انت رتبتها شل بدانا سؤالك اسهل اما نصيحتي لك ان تعجل العوده الى بلادك نعم يجوز البيع والشراء في زي اقامهه وكتاب الدين والوقف من مع العند من مسجد هيك المسلمين هذا يحصل بمسجدكم تحت بدروم مش مسجد تحت قبو ليس مسجد الذي يبيع في المسجد هنا لما يبيعون هنا اقول لا اربح الله في تجارتك ورسال يا ناشح تشاحت ساعتي حتى كلنا نقول لا عدا الله الذي لما يكون في متجر يبيع ويضل عن بعض لا اما يبيع بقول نحكي في ناس تاكل من جوه في محل شيء قاعد يذكر على نفسه ان كان هذا يقصد هذا المكان اما ان كان فعلا هناك مكان يبيع فيه ويشترى فيه الحكم هذا في الفقه بنطاله اذا كان واسعا تراويح صلى فيها لا اذا كانت واسعه لا تحجم العوره لان بعض الناس يلبس لباس ضيق كانه عار ولاكن تغير لونه الجلد وهذه بدات الان منتشره في بلاد الغرب وانتشر في بلاد الاسلام لباس ضيق جدا يلبسوا عليه وهو في الغالب النساء منتشر اكثر منهم في الرجال بل اصبح بعضهم الان يلبس لباس ضيق جدا والله عراه ولكن غير لون الجلباب عراه تغير لون الجلباب نعم بالنسبه للشخص المحافظ على المواثق والنوافي هذا هو اصار يا حاج طارق اذا مثل لي انه يحافظ على المواث والنواحي هذا وهو في حال السفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقض به وهو الذي يحافظ على كل هذه الاشياء وكان يتركها كلها ولا يحافظ على رتب ولاثبا في السفر ومن السنه الا تصلي سنه السفر فلك اجرها فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان يجري المسافر ما كان في حال اقامه المسافر والمريض ما كان في حال اقامته وعافيه يعني المريض قد ترى اشياء كثيره يوم كان صحيح كان يصوم ويصلي ويروح دعوه ويحمل اشياء لكن لما صاده المرض ما قدر يعمل شيء كل ما كنت تعمله يجعل الله لك هذا الاجر السبب لكن حدث كما فعله المرض نعم وكذلك المسافر فكل شيء يمشي له اجرى فضل الله عنده المرأة والذين ذحيه من القبى والاخر من اللحيه دون القبى الذي اتى عن اللي يسلم لها وبعض من يرى جواز الاخذ من اللحيه هو ما زاد على القبضة وهذا مثل الفعد بن عمر الى حج لكن هذا يفعل الظاهر مستمر في حج ولا بده حج ودون القبضه يعني معناته يقبض وياخذ اذا ماذا بقي بعضهم يقول الروايه ليست قبضه إنما النقطه زادت على رصاد واثرها قبصه قالوا جبصر جبصر يعني شبصر جبصر هي قبه نعم تا انهم اسال عن طبيعه يا ابا عمير ما فعل النقيه وهذا غلام صغير كانها النبي صلى الله عليه وسلم في تكنيث الصغار وغالبا الصغار لهم اسمين اسم اول اسم عيال لكن اذا كلمته قطعت الاسم الثاني صح ولا لا انتم منتشر عندكم هذا ولا كل واحد له اسمين اسم يحبه واسم ما يحبه ويقبلوا معاه الاثنين بعضكم منتشر عندهم وهذه جيده ان يكن الصغير حتى صار فريق على الاسم الثاني ما فعل النقير هذا الطائر من الطيور وكان حامسه فلبس من الخش نعم ولكن تطعم وتسقى ترى يقول في ماليه دي سبارز في الصغر والصغار في سبارز ها ما هو طيب كويس شويه من الريح سبارز نوفا <تصفيق> <تصفيق> الدوات التجميل للنساء لا بس استعملها النساء ما يستعملها الرجال والمراه ما تستعملها وقت الصلاه الا استعملتها وقت مثلا عذرها في الحيض او النفاس بس تتجنب المراه من وهي في حلي ومن ينشئ في حلي هو بالاصول ما يرد وبي فاصول المراه يعني في الزينه وهذا من الزينه التي تخلص وغيرها من الاشياء لكن استعمالها وقت الصلاه لا لان هذا مانع من وصول الماء الى العضو نعم شخص يبيع في الاسواق المنازل من الملابس والمنازل لتغطيه الرأس ويقع هاهي الاشياء في ضروره اخذ الزماله للصلاه حكم ذلك وما من بيع هذه الاشياء ولكن هذه هي الذماتكها نعم لكن كذا من ورد فيها السنه ولد في عهدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبها بعض اهلنا نعم عندك حرزه حرزه عندك حرزه اذا في اكل اناكل نعم لو توجيه من نصيحه من نصيحه بخصوص ظاهره بخصوص ها الضوء التصدري من بعض الاخطاء وقال هو اشتغال المنتظم بالثابتين مع الضغاط رجاء من اشتغال يعوذ بالله ويستغفر الله عليه لا ليس هذا؟ لا يا يا بنت اقول السلفيين السلفيين, السلفيين بالعكس السلفيين ما شاء الله يعرفون احترام اهل العلم ودورهم والله حب الظهور هذا مرض هذا مرض ولذلك قيل قديما حب الظهور يسب الظهور بالعكس الانسان دائما يدعي غيره يكتب غيره صحابه كانوا اذا عسى امره يدافعون الفلاس الفلاس حتى تعود بسالع منازلها الأول لا تحاول قدر مستطاع تبرر نفسك هذا النقاد صد واذا كان ذو جلال يرفض لهذا الامر ما لا يعد المرأة زينتها وجمالها في وجهها ولذلك امرته المحرمه الله ايش على تغطي وجهها و وكفيها فدل على ان الاضطر كانت صوابتي غطي يا بنتي غطي وجهك فيه الجمال وفيه الفتنه نعم الحجاب لغا اماننا اماكن التي يمكن الزواج الوجه اليدين الذراعين قدمي ساقين الان اصبح النساء مع النساء شبه حوال وهذا لان الرجال لم يهتموا بالقوامة في نقص النساء ن يمكن ان تجي عن حاجه من سوف يشتغل فيه امور في مفاضلات بالحرار ليا المحل لاحد هو يدوكا يملكه. يملكها نعم الشراء لا علاقه لنا به التثبيه التثبيه عند السياره ارخص سوق كاف واحد اشترا لا هذا كافل كافل بيع على هذا بيع على هذا بيع على كذا التثبيه هو لها فيما لا يا هذا يعود عليه هو اما انت تبيع وتشتري في الاشياء ربما تبيع مواد حلاقه اللي هذا يحلق عانته هذا يحلق ابطه هذا يحلق راسه وربما ياخذها شخص ويحلق ليش ياس بعت هذه الاشياء لذالك الغلط فالاصل البيع والشراء الحين اما مقاصد الناس في اعالها وما يسالون كل نفس بما تسبب رهيب وإذا على هذا نقول لا يجوز البيع غير المسلمين ولا شرائهم والنبي صلى الله عليه لهم مشترى منها هل يزوج يزوج تذويج المرأة تذويج المرأة في النساء ان رقد اولياء مين صار سنه 30 وريزون لا لكي داري شاص برجال لا اسميه ارسم المثل قاعد السؤال شو يشو هل هي تزوج تزويج المراه او ان تزوج المراه نفسهاين رفض يعني هي تريد تزوج نفسها إن رفض اولياء امرها بتزوج هذا الشخص عادي يجوز المراه هذا ابدا لا بده ولي رابط ولي وانا بلغا ان هناك الكثير من تنزع ولايه وليها لرحمتها بالزواج من فلان بلغني اشد من هذا بلغني ان بعضهن تتهم والديهن وابوها او اخوانها ما يصلون واللي ما يصلي كافر ولا وليا له علي وتروح لاقرب امام مسجد الخليج زوجها وما الله ائمه المساجد بعضهم لا يتقن بس الا ما رحم الله خاصه في بلاد الغرب جاهز يشوف بلانه وبلان اصحابها يقول أصحابه صاحب جاهل بيني ذو يلبس زوج بسبوعين ابو شهر حسبي الله على هؤلاء حسبي الله ونعم الوكيل بل بلغني ما هو اشد منها ان بعضهن حديثه اهل في الاسلام لا تعرف اب ولا تعرف اخ ولا تعرف عم ولا تعرف قرا ويجدون هؤلاء بعضهم والعقول كلهم ما تخلو من ضعاف النفوس فيرونها صيدا ثمينا وهي مسكينه قد اقبلت برغبتها في الاسلام وتريد ان تعف نفسها بالحلال فتعرض نفسها ولا بأس من عرض المولى ان تعرض الموليه نفسها الى من طلب بين الصلح فيستغلونها كالبضاعه موجود ولا مش موجود ها اذا الله لهذه الضعيفه المسكينه اما هذه المراه ستقول والديها نوصح والديها بان يسعوا لزواجها بما تريد وترغب ويعينوها على ذلك أسأل الله والله يهديهم ويهللها أمرها اما أنها تنزع ولايه والديها وتذهب بمن يزوجها لرغبتها بفلان او فلان لا هذا ما يصلح الصبر طيب يا بنتي اصبري أصبر. والفرج مع الصبر نعم لعبوا بالدمى في لعب بالدمى الاطفال صحيح ان امر الاقتراف فيه, فيه وكانت عند عائشه هذه بالدمى وتلعب بها بل كان عندها خيل لها اجنحه هي يقول ضربت لما هذه فتقول هذه خيل سليمان الا تعلم ان لشيء سليمان اجنحها كانت كان بها والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهي صغيرة ولها 72 وبنى بها بتسع بعدان اتاها ما يعطي النساء ملابس الاطفال في هي تقاويل اترك هذه التصاوير تترك نعم الجلماءين كان في مكان يستقر كالحذاء او غيره هذه ممتعه لا اليهود اللي بسمع عنه في مكان واحد واصور معهم حسين لا بس. يكون هناك تبذل ولا تكشف فلا بأس بهذا مع وجود المحرم انا قارد سلام. سلام عليكم السلام لكن لا يكون مجلس فاكهه وضحك بعضهم يمزح مع بعض لا لا هذا موجود بعض الناس يتوشحون بستوا يا اخي نحن قرابه احاول اقول لكم شيء حرام حرام حرام لا ليس هذا يا رجل هناك حلو كثير لا يجوز فبعضهم يلدغ ويضغ وربما يمزح ويضرب و... لا لا يجوز لك هذا ولا يجوز لك هذا ابدا ابدا ما يجوز اما السلام أو تهنئه بالعيد أو انت تبارك مثلا بذريه أو او بمنزل او كذا او حتى مثلا تاثيرهم بهديه زوجها موجود واهله معه في السلام ذهب النساء في مكانهم وذهب الرجال في مكانهم راء هو المعروف وهذه هي ولا يملأ من السلام وان شوق السلام دون ان تصافح فلا انت يغلق فراشك مخيط من حديد اهول من ان تمس يد امرات لا تحبك الله يحمينا و اياكم نعم سئلت اقول للمراه التي تزوجت اولاد زوجي تركني و ليس ادري لمده سنه صح ممكن ان تزوجي المراه اخرى لا يا بنتي اصبري لا تزال في عصمته إلا أن تكون اربع سنين فيقضي القاضي لهذا الفراق عندما لا يعلم له وجود وهذا بلغني من بعض الناس يحل. بل بعضهم عنده اولاد وكما قيل خرج ولم يعف اين هو اين ذهب الله احد وهذا يحصل في تدبير من البلاء نعم هذه مضافه اربع سنين هذا افتى به اهل العلم انها بالقاضي سيطبقوها نعم يعني تطبقها خلال سنين اخير ومرتها طيب لا ادري ماذا دون اخنامه تفرض علينا وجبنا او على التجارة دي زريعه في التجاره في كل عام هل هذا يعني زكاه بمعنى هل اذا اعتبرته كالتزامي زكاه تطول لي هذه الماليه عالم مالث ومكوس ولا يمكن أن تكون دفع المكوس بنيه قربى الله تجعلها زكاه دكات <فت screams> مالك دكات <فت> مالك <psychopath> وهؤلاء لكم موعد معهم عند الله يوم القيامه تسترد حقك نعم شوف من ياخذ معانا الملابس والمأكولات وتاخذ من يدك من يسمى علم من باب التكافل اعوذ بالله علي نزل يضع قلمه في وجهك احوان من انسى من يدك ليس ما يا اخوي العزيز الحب ما يا العزيز الحب ما يا اخوي ليتني درسك ما درست نعم لا هي جزء مايل اه الحمد لله نايز عام الاسلام بعزه في عزة في فيه. واخوانك كيف هم معك اخوانك كيف هم الله الى نجد قال ان احلف طبعا بالاضطراب بعد اخر نعم في كل فينا ولا خمن اللي بيجيها كذا في عند هذه كمان ها؟ الحكومة يبكو هذا يمكن ما له حل تريد يا شباب كلنا اذهبنا يقول لي في اورلاند ساين نقولي احد في ديالي اسبانيا يعمل في المزارع خارج نطاق المدينه ومع حول 40 وليس لديه مسجد قريب كل جمعه صلوه صلاه الجمعه مع الخطبه في الهواء الطلق فهذه طلب مال جاده وهل انا استواز صلاه الجمعه يسكنون عندهم بيان نعم ذا كان جيبونيا كان ذا كان ليس جيبونيا فسر دوره ثم الجوال الثانيه مرحبا بك يا محمد تفضل اختاه يا الله هو توقف من خالص نعم شكمت على جوال الاولى ثم الجوال الثانيه اقدر وضوحه اذا انت على الجوال الثانيه إذا غطى القف البوقاني على القف التحتاني بدا ان مسحى القف التحتاني ينتقل الحكم للقف البوقاني واضح واضح نعم الاسئله قلنا نحن في حيرتنا التنديد الذي نوفيها على عقيدتين بالرغم من كل الجهود التي نقوم بها تربيه هذه العقيده الاسلاميه صحيح شو اثرت لو طلعت والله انت لو كل يوم تربي في البيت الطلعه ديه يهوديه توثر بهون الطلعه ديه ديه علمانيه توثر فينا ال بيئه مارته اريدك انا اقول عجيرو عجيرو رحيم قام والله تندمون على ذريات تروح بنت معانا صلام او يورث ابنك مع اسرانيه ويترزق منه او هو يرزق منها تصبح ذريهك واصلاحك يهود ونصارى ما الله كسبت فلوس حساب دنيا خسر ذريهك اصلاحك اصبح بيها من يعبد غير الله اجر عند نعم الذين يثبتوا كتب العلم على اهل العلم تها هذا نقول من يتهلل بالدلاله الاسلاميه الكلمات البذيئه ويضططين بحاتهم بذلك هذه من تلقاء الذات هذا نتيجه التلبس يقول يذني على وينجح وفي دلاله الاسلام واهله يخدح ويزني على خبث دلاله عليه هذا الامر هذا يخشى علي ان يكون من يتولى ليس غير, غير المؤمنين مع بالسعاء على صراط الله في سنه ان سنه صراط الله صراط الله اللهم استرعنا استر الله تعالى لنركم ما هي تدريت ما وانت تكلم مع ذات ايش ها ها لا تتفاجئوا مسيتوا ولكن دراسه هذا اليوم عندي يحضر ما شاء الله بيجمع في اضمام اختصر موضوع كثيرة قد تعيش مع العلم فلقد نكمل ايام وهو في الله ن ن كيف هو قال انه يقول نزين غير كلامنا المال في مقاله الاستواء ما معلوم وفي معقول غير من اي يدي لا الجيم كيف مثل غير معقول ومنقول اختلاف لا نفس الشيء اسمع المعنى واحد ما ادري كل كلام الابن بممامه محكوم امور فاذا اعطى بديهيه في نقله ناخذ كلام الامام من مصدر انا اقول هذا والله جميع ما عندنا حل عقلي الخطا لكن هل الخطه على غير زمان؟ صح؟ هذه مما يقاضيها الامر واضح. نعم. شوفوا واضح الموضوع كيف نقول بان من فوق او ان شاء الله زين الذين يقومون في سماعه الذؤاء. السماء عند الذؤاء. ايه حاول السماء قبل الدعاء مثل ما قبل قبل فقد نادى الله عز وجل امر باستجابها والدعاء فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع العبد يديه الى من الى الله يدعو الله يا رب يا رب يرفع ايش يديه الى من الى الله عز وجل يا رب يا رب ان يستجاب له فشبهاتكم باطله اصلا يلا ان تقولون بهذا هو قول صاغض لا يرتقي للمحاكم نعم ننتمي في دور يعني الجمعيات هيك او عملان عمل من جمعيات الجمعيات هنا تمشن عن بعض شبكات الجمعيات اللي قامت بمشاريع خدمات اجتماعيين استشاروا الشيخ ابو فهد بالواقع هذول فصين يثير المشاهدين بكلام اا ويظهر الله عدم الاحترام الحقيقي تجاهه هذا يمكن السؤال هذا من طبيعه الحسابات على كل الجمعيات ليس عندنا في الإسلام هذه الامور ما عندنا شيء اسمه جمعيه نحن عندنا شيء اسمه ايش جماعه اهل السنه وجماعه ولا نسمي جماعات ولا جمعيات بل كلها تولد حزبيه نعم فان قلنا مثلا شويه يتم يوالين باسم في هذه البلاد هذا المال اللي عندنا وحياتنا كما ان من المسؤولين لكن يحصر احيانا بعض البلاد انها سبيلا لنشر الدين إلا عن طريق هذا العمل والخدمه ولذي رغب أن يكون على هذا العمل ولاء وراقه ولا للمصالح بعض الجمعيات من جمعيه فاع الصغار والاي اصغر والغيرها اللي يسمح الان يعني عليها تحزب وعليها حب وكره ومعنى وغضنا هذه هي التي ناقشناها وين يكون ديازه من قطعه يكون فيها عروض ومواثيق وشروط هذه هي التي قامت فمن يكون خلال هذا الامر يقوم به العلماء يعلمون الناس هذا لما يتعاملون فيه يعني بالتقوى الناس فايقول بعده هو سيدي ولدي يتقاعس في الناس في في هل هذا المال يكون منه حرام حرام ومن لم يعمل ليس فيه في يعني يجي والدك الدرجه انتقاع مشتغل ما اشتغل يعني يخذ الدرجه كل شيء في عن السحاق مع مسلم مع كافر مع اي كان الحيل هذا بعضها بعض بغلط بعض تحتها بتتحير تسال عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقت رياض 170 بنجم 170 انتبه لا تاخذ الحرام واترك الحرام جمله وتفصيله شيء ولا مستاهل اي ولا يجيزه ثاني شيء يعني اذا اتى بهم يصرخ لهم شهريه في الحساب ولا لازم استلم وجيبهم في موارثه قاموا يسندون هنا درسين خلال 2020 و اتفقوا عليه مراتب شهري قبل تقاعدهم انا هذا الرياض هذا الاستثمار درس ثانين الرياض هذا مبني على حيله مبني على تحير كانه عايش معق السنين هذه كلها فلما بلغوا هذا السن تقدموا لهم ونشوفوا استعجال في الاقامه اللقامه ولا ما تاريخه بالقامه انا كنت بس. يعني عرفنا الانظمه اللي عندهم نريد نتحيد من الزعد فلوس <تصفيق> هذا هو الحال ممكن هذا تجيب والديك على اخر حياتهم يمولوا في بلاد الاسلام اتمنى تبوت بلاد الاسلام انتو ببلاد الاسلام سبحان الله عايش مع امي واخي يا مستشار انت ليه هو يريد الزياره انا اعمل بعد رمضان في زياره ربيع الزواج لكن ليس لدي معي فيني في شهاده تنظيم الدول بس عق هو شغل من اهل البلاد ولا وافد هم اهل البلد ولا وافد يعني استقال صور مش صور كده عايش معها دي مع امي وهي مستشار اللي هو اريد اريد والله اعملوا ربه و لا يعجب دامهم عندهم من يكفيهم عندهم من يكفيهم خدهم مع الكل ماشي رجع خليهم ليش خليهم والله يا اخوان تعيش بعض الناس يقول ماذا افعل اذا رجعت للبلد <تصفيق> وهذا فعلت انت هنا لما اتيت البلد اظن يقول كيف ارجع ما هنا اتكون شيء انت لما اتيت هنا هلكنا عشي اترك التصوير يا انتوا ها خلونا معنا دابا الناس يقول كيف نقول كيف نقول كيف, نقول كيف؟ اقول بقول كيف بنيت هنا لما اعطيت كمعك شيء من اللي بيرضك اذا هو الذي سيرضك نعم الانسان بحجر نفسه يقين قناعه ان الرزق بيد الله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه نعم ليس امره لله ها يتعلق بالرزق قال ان يورو شنو خلص الجواز والراجل مش لازم شنو ما شاء الله ما يحتاج تعزم اهل شيل حب الدنيا شيل حب الدنيا يورو شيله شيله من قلبك بين عينيك رضا الله هذوك في بلاد الكفر لم يحقق التوحيد رزق <تصفيق> <عليك> عند الله شو اسمه في خلال وبعدين يعني قصدها ان يركون احيانا ايات قرانيه في وسط في وقت, وقت الذكر لا لا يعذبنا بده قصه مثلا النبي كان يخطب بجمعه ليتق الله هكذا ثلاثه زائد اقول اعوذ بالله ان الشيطان وجيم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته لا لا لا ان الحمد لله ثم بدا بعد هي ايها الذين اتقوا يعني ايات تاتي من دون اي مقابله سعاده او بسمه واضفت نعم اذا كان جماعه تكون يتقون اولوا ممكن يسجدون دخلت مجموعه ثانيه واللي في وقفاتهم هم يسجدون مباشره علمين ديننا ان علم لي يوسف ناوي ان صفورها واضح نعم صفورها واضح تمام التمام هيدا هذا اللي على اليمين هي الدجيت ما بنصات نعم قال لي امي صرفت لي نسك من الاموال فمالي قلت قال وقع وقال نجوم الليل صوت ابي وهو امي تقول ان ان يرجع هذه الاموال التي تركت في او تذهب الى المحكمه للتحاكم او احسن لديك حضره اقصى المحكمه هل ذهب ام الى المحاكم جيد ثم صار الكلام خصوصات كتبتوا لكن ادعوا القاضي يحكم لكم انت ايش يصير الحمد لله لا را بعض داروا ان انما اديتني اسئله صعب طارمان خاص دي هالموضوع بيوتيفيه الاسباب بيوتيفيه طبعا مثلا ال ان اي وقت يجي سؤال مره تفرع يقول لك بياتي من زوج يفرع يقول ما فاكلك لازم تحترم الموضوع ياتي كم باقي على ده مسااء الخير مساء الخير الله ولكنني اؤكد لكم بالتعاون اؤكد لكم بالتعاون نعم حبيتوا ما مو بس فريش الان ما هو من بدري ما عندهم نحن ما كننا مواقف جغرافيه pour aller